والحبد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج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 كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان يا معشر الجن والإنسان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 سُوَلَ جَنَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُ نَبِسِي مَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّ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 ربكما تكذبان متكئين على فوش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورهمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان